Oh <laughs> Why? Wow. نسبح له ما في السماوات kum oh. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَلْهَمْتُمْ suru <laughs> يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد